لن تنال بر حتى تنفقوا مما تحبون وما Duyma in, Allah kâmikan illen liben ism illa ma is Inno mm -hmm. Ulfakü bittem var. But man, if وما كان من الفشيكيت وَمَن تَخَلَّهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ وَلِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صَبَرَ اللَّهُ الْعَظِيمُ